فأوضح منها جل هدى لمن اهتدى منها جل هدى لمن اهتدى ومن بتعليم على كل راغم وأخبر عن بدء السماء لهم وعن مقام مخوف بين أيدي المحاسبين وعن حكم رب العرش فيما يعينهم وعن حكم التروا بحكم التجريبي بحكم التجريبي فاوضح منها جل والذي من تعلم من النبي على كل رب مِن بَدْءِ السَّمَاءِ لَهُمْ عَن بين مَّخُوفٍ بَيْنَ أَيْدِي الْمُحَاسِبِينَ وَعَن حُكْمِ رَبِّ الْعَرْشِ فِيمَا يُعِينُكُمْ عَن حُكْمٍ تُرَاهُ بِالتَّجَارِبِ لِحُكْمِ التَّجَارِبِ وأبطل أصناف الخنى وأبادها, وأبادها وأصناف بغين للعقوبة جالبين وبشر من أعطى الرسول قياده, قياده بجنة تنعيم وحور كواعي وأبطل, وابطل أصناف الخنى وأبادها, وأبادها وأصناف بغين للعقوبة جالبين وبشر من أعطى الرسول قياده في جنة تنعيم وحور كواعم وأوعد من يأبى عبادة ربه عقوبة ميزان وعيشة قاطبي فانج به من شاء ربي نجاته ومن خاب فلتندبه شر نوادب و أمعد من فأنج به من شاء ربي نجاته ومن خاب فلتندبه شر النوادب